الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا وهدانا وأعطانا وآوانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين الحمد لله حمدا كثيرا يبلغ السماوات والأرض ويملغ ما بينهما ويملغ ما شاء ربي من شيء بعد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا حمدا مباركا حمدا كثيرا يا ذا الجلال والإكرام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 وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل برد والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأبرار وصلي عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون إلهنا ومولانا حرمنا النظر إليه في هذه الدنيا حرمنا النظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا اللهم لا تحرمنا النظر اليه يوم نلقاك اللهم لا تحرمنا النظر اليه يوم نلقاك اللهم واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظن بعدها بدا اللهم جعلنا في زمرته اللهم اجعلنا في زمرته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 امتعنا اللهم هم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من على من على من ظلمنا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 أبناء إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك, عدل فينا قضاءك, عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك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 111. وظنومنا 112. اللهم ذكرنا منهما نسينا 113. وعلمنا منهما جهلنا 114. وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناه 116. واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا الراحمين إلهنا ومولانا أتراك معذبا بنارك من وحدك أترىك معذباً بنارك من قال لا إله إلا الله وله جل سانه بذكرك وخلط قلبه حبك يا أرحم الراحمين رحمنا يا أرحم الراحمين رحمنا يا أرحم الراحمين رحمنا يا خير الغافرين تجاوز عنا يا خير الغافرين تجاوز عنا يا احسن الحاسبين يا احسن الحاسبين ارحمنا اللهم اعف عنا اغفر لنا تجاوز عنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا احينا ما كانت الحياة خير لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم توفنا وانتا راض عنا غير غضبان يا ارحم الراحمين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين اللهم إنا نسألك أن تقول لنا عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد تسائلكم اللهم إنا عبيدك نرجو رحمتك عبيدك وإماءك بين يديك اللهم هؤلاء عبيدك وإماءك وقفوا بين يديك رفعوا كف الضراعة إليك يرجون رحماتك يرجون عطياتك يرجون خير ما عندك اللهم آتيناك بذلنا إلى عزك وبفقرنا إلى غناك شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل توددت إلينا ونحن نعصيك وأنت ترانا يا أرحم الراحمين الرحيم إرحم ضعفنا يا رحمن إرحم ضعفنا تجاوز عن تقصيرنا اللهم لا تغادرنا من هذا الجامع إلا وقصرت ذنوبنا اللهم إننا نسألك أن تقول لنا قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات نحسن الظن فيك نحسن الظن فيك نحسن الظن فيك يا رحيم ارحم الرحيم عجبنا اليك ربنا لترضى فرضى عنا يا أرحم الراحمين وتجاوز عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا ومن أحبنا فيك ومن احببناهم فيك ومن أساء الينا ومن اسانا اليه اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار اجمعين وهب المسئ الى للمحسنين اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين اللهم ما كان من حقك فاجعلوا في حل من ما كان من حق لخلقك فتحملوا عنهم اللهم اجعلهم في حد حق من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين ارحمهم كما رحمونا رحمون وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا اللهم إنا لا نستطيع أن نكافئهم فكافئهم يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا بحد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وبر وإحسان وذكر يا أرحم الراهيمين اللهم لا تفعل اللهم لا تدع لنا في مقامنا أحداً ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تعابرا إلا قبّلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدولا إلا خذلته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسحورا إلا فككت سحرا، ولا مسحورا إلا فككت سحرا. اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل عن المسحورين، اللهم لعن كل ساحر وساحرة، اللهم أهلك كل ساحر وساحرة. اللهم اشفي كل معيون اللهم اشفي كل معيون اللهم اشفي كل معيون يا رحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عيون العاينين وحسد الحاسدين يا رحم الراحمين يا رحم الرحمين نلجئ إليك نلجئ إليك ونحتمي بحماك ونحتمي بحماك يا رحم الرحمين اللهم صريخ وادل المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم وفق للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.